فتحملنا في هذا الباب نسأل الله أن يديمه على يديمه علينا وأن يثبتنا ويثبت الخير فينا ولنا ولنا وبكم ومعكم وأسأل الله في عليائه أن يجعل ممن يتعلم ليتعبد شر ذلك بيننا بين الناس فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله مقطع وانفصل قال تعالى نعم نعم نعم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 وما كان الله ليوضيع عنكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا ومتوسطه أمة وسطة يعني امه العدله فان الله جعل فضل هذه الامه على جميع الامم سبحانه جل في اولاد خلق هذه الامه خلقها وجعل لها منصب القياده والرياده والسياده وقدمها على جميع الامم مغزره ورحمه وايضا رفعه معلو قال الله تعالى كنتم خير امه أخرجت للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، علیه السلام، بأبيه وأمي، قال نحن الاخرون السابقون أو نحن الاخرون الأولون، فهو سبحانه جل في علاه خلق هذه. الله جزاكم الله خلق هذه الأمة وقلت بأن الله رفعها رفعة عظيمة بأن اختار لها أفضل الرسل على الإطلاق وهو كلام الخلق على الخالق واختار لها أحسن الكتب على الإطلاق وهو كتاب الكريم وهو القرآن كلام الله رب العالمين سبحانه وجلّه جل في علاه لذلك يعني جعل الخيرية في هذه الأمة وجعل من سمات الخيرية لهذه الأمة أنهم جعل أنه جعلها أمة واسطة وأمة وسطا يعني أمة عدولا ولذلك أجعلهم الله جل في علاه شهداء على جميع الأنبياء ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أحمد بسندي عن سعيد الخضرية رضي الله عنه رضاه في قوله تعالى عليكم, عليكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا فقال عدلا وروى أيضا عن أبي مالك الشعيب عن بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أنا وأمتي يوم القيامة على كوم المشرفين على الخلائق ما من الناس ما من الناس أحد إلا وود أن هو منا وأما من نبي يعني كذبه قوم إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه وقد ورد أيضا في حديث الجنازات شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة وكنت إلى جانبه جابر بن عبد الله وكنت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله, والله يا رسول الله لن, لن يعمل كان لقد كان عفيفا مسلما وكان أستو خيرا فقال رسول الله أنتم بما تقولون فقال الرجل الله أعلم بالصلاف فأما الذي بدى لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجبت واجبت ثم شهد جنازة في من حارثة وكنت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنى عليه شرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدأ لنا فذاك فقال الرسول الله وجبت وجبت قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله ثم خرار كذلك لعناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هناك بعض اشكالات عند بعض العلماء في هذا الباب طب لو قال أثنا عليه خيرا ولم يكن على ما قالوا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته اهلا وسهلا طب إذا كان يعني قالوا ذلك وكان الرجل مخالف في هذا الباب صحيح أن نقول أن الجموع لو قالوا ذلك ما يقولون إلا إلا ما كان المر عليه وقال بعض الأعلماء في هذا يعني ما يعجب له المر أنهم لو قالوا ذلك والتفقد كلماتهم على تعديله وإن كان في حقيقة أمره ليس عدلا فإنه عند الله يكتب عدلا وكيف ذلك أقول لأن الله العالم لا يؤلف الألسنة والقلوب على مدفع أحد إلا وقد أراد الله به خيرا قد خفية في قلبه ما خفيا ويعلم الله جل فالخفاء فالخفايا لا يعلمها إلا رب البرايا لذلك المرأة التي سخط الكلب جلست امدا بعيدا بغيا ومع ذلك فإن الله أردت فعلا رافر لها بسخية, بسخية الكلب فهذه معناها أن الله أعلى ما يمكن أن يؤلف بين القلوب والألسنة على متها أحد إلا وهو عند ربه ممضوحا لا سيما اننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجب أن أحبه فلانا فأحبه. ويكتب له القبول في الأرض على أهل الصلاحي، فوعيش أيضاً ورد عنها بزمن صحيح أن الله إذا ع... يعني أراد عبد خاتمة الخير أو الخير جعل على تجري بالثناء عليه قبل ممتي فالله تلف لا أعلم به ولذلك حديث في الصحيين عمر المخطب رضي الله مرضاه عندما قال وإذا تزحمت خذ الرقم من المشرفين أو تغتص عليهان. فقال يعني قال عمر لما قال الناس أسنوا خيرا قال واجب توربت وأسنوا شرا قال واجب توربت قالوا ما ورد غاد يا رسول الله قال أنتم شهداء الله في الأرض لذلك قال الإمام أحمد حمدا قال بينه ونام الجناز وابن في مسلا أحمد عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه لما مرت الجنازة قال عمر مرت الجنازة مرت بجنازة فأسناء الله صاحبها خير فقال واجبت واجبت ثم مر مر بأخرى فأثناء عليها شرا فقال عمر واجبت فقال بالأسرد وما واجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال الرسول يعني المساله هنا على التعميم وليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخل الله الجنة قال فقلنا ثلاثه قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان رأيت رحمة الله جل وعلا في هذا الباب بأنه لو أثنا ثلاثة عليه فإن الله جل يكتب هذا الثناء عليه ولو أثنا أربعة لو أثنا أربعة أو ثلاثة أو اثنين فإن الله جل يشفعهم فيه. في رأيتنا أبو زايد ثقة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبابة يقولوا يوشك أن تعلموا خياركم من شلالكم قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله على الأرض وهذه ظاهرة جدا في هذه المسألة وهي أن بالثناء الحسن يعرف الخير وبالثناء السيء يعرف الشر وهذه المسألة لأن الألسنة مغارفة للقلوب والقلوب لا, لا, لا يملكها إلا علام الغيب الذي يدير الدنيا بيسرها ويدبر أمر جليله ودقيقه وهو على كل شيء قدير فيكون هنا الثناء في من السنة التي هي مغارف للقلوب تكون من الله جل, جل وتكون هذه بشارة الخير للإنسان فعاجل بشر المؤمن ولذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء صحيحا للمؤمن سيطان سيط في الدنيا سيط في الجنة في, في السماء فسيط الدنيا مرتبط بسيط السماء وقوله تعالى ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على قبيه وإن كانت إلا كبيرة على إلا على الذين وإن كانت كبيرة إن إلا على الذين هذا الله هذه الدلالة واضحة جدا أن الله جعل اختبر الناس بذلك لابد أن تعلم بأن الله لا أن الله جعل لا يدعى أحدا يزعم زعما إلا, إلا ولا اختبار عليه في ذلك يختبر بالله ألف من أحسب الناس أيضاك ويقولوا أمنهم لا يفتنون ولقد استنى الذين من قبلين فلا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين هذا علم المحسابة علم فإلا فالله يعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ لكنه يختبر عباده بالبلايا كما كما قلنا لأن النوايا لا يعلمها إلا رب البرايا. المسألة قد قد قد يجعل الله أجمع الأسباب لحجب إنسان عن مجالس العلم أو عن صدق كان يتصدقها أو عن خير كان يفعله لأن الله علم منه أنه ليس ليس أهل الله. فالله عليم بذوات الصدور. الله الصيت هو الثناء الحسن يا عائشة الصيت هو الثناء الحسن وايضا الود هنا كما قال الله تعالى الغيت عليك محبه مني لذلك سترى ان القلوب تهفو, تهفو تهفو الى الدلال على علام الغيوب القلوب تهفو الى العلماء الذين يدلون على الواحد قد قال الله تعالى الغيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني وقال الله جل في علانا لنا من نصره سبحانه اللهم الرحمن الرحيم ولذلك أنت ترى كما قلت أن الحياة بأسرها اكسيرها أسها وأساسها المحبة في الله إن وجدت صادقة سيعيش المرء, سيعيش المرء كأنه في جنة قبل أن يدخل جنة الأخر فاختبر الله الهودة بذلك قالهم جعلنا بقرة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينطلب عليه وإن كانت لكبيرة وإن إلا على الذين هدى الله يعني كبيرا أن تغير القبلة نعم فإلا على الذين هدى الله سبحانه جل... جل في أولا قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة يقول أليكم زادتهم هذه إيمانة فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم زائف وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى أليسهم والله تعالى هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى وقال تعالى وننزل وننزل من الخرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا زيد الظالمين إلا خسارة وقد سابت أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعني أوحي عليه فهم يقولون سمعنا وأطاعنا مر الصاحب الجليل على أناس رضي الله عنك من القرآن صلى الله عليه وسلم ورفع على أناس يصلون إلى بيت المقدس فصرخ فيه أشهد أن الله أنزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واخر اي من قد نرى تقل في السماء فاستداروا جميعا عن بكرة ابيهم دون مراجع وهم في الصلاه فاستداروا فاستقبلوا الكعبه سيدنا وس اما انه لم يحدث له تقليب او انه ليس فيه على ما قلنا بالمعايير في السكر الله من الذي يحدث كل مره فالله <تصفيق> تعالى وما كان الله يضيع ايمانكم يعني صلاتكم من بيت لا يمكن أن تذهب أنتوا يعني يمينا ويسارا يعني تتوجهون حيثما توجهتم المهم أن قلوبكم لله دل فعلا وأردتم الصلاة لله دل فعلا هذا الذي تحاسبون عليه أن قلوبكم موجهة لله دل فعلا وما كان الله يضيع ايمانكم إن الله بن ياسر عبو رحيم وذلك يقولون يعني الذين ماتوا وكانوا صلونا أحبابيات المقدس وكيف صلاتهم فقال الله جل في علاه وما كان الله يضيع إيمانكم ثم قال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم وفي صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأة أمرأة من السابق قد فرق بينها فرق بينها وبين ولديها فجعلت ما واجد الصبية من السابق أخذته فأسقطه صدرها وهي تدور على والدتها فلما وجدته وضمّت فقال ترون هذه صارحة ولد في النار وهي يعني تقدر ألا تطرحه تطرحه قال لا يا رسول الله قال فالله فالله فوالله الله أرحم بعبادي من هذه بولدها رحمة الله وسع كل شيء كما قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء وان الله جل على أرحم الرحمين الاكرمين وأكرم الأكرمين أجداد الأجدادين سبحانه ورب رب العالمين فمن رحمته سبحانه وتعالى علاه جعل لنا مآبا ومرجعا ومن رحمته سبحانه في علاه تاب على من يتوب ومن رحمته سبحانه في علاه انه يلخي كنفه وستره على عباده يوم القيامه يقول عبدي اتذكر كذا وما كذا يوم كذا وما كذا, كذا. والعبد يقول إيه ورب اي يا ربي وينظر أيمان منه فلا ما قدم وينظر أشعب منه إلا ما قدم ثم إذا نظر امامه ما يجد النار ظن انه قد هلك والله دعال قد أجاه أحبك الله الذي احتنا فيها وصفة الله خير أحسن الله عليك. أقول من أمتكم أمة أمتكم هذه أمة المرحومة. لا من أحكام تقدر إلا فيها الاختبار والابتلاء لعباد الله جل في علاه ولا بد للمرء أن ينجح في اختباره عند ربه جل في علاه وعلى مخي الكريم أن الله أمتاز جزائي وعلى مخي الكريم أن الله لا يختبرك ليهركك بل يختبرك ليرفعك يختبرك لي... ليقبلك بيننا وبينهم الجناز وشهد وش بيننا وبينهم الجناز بينهم وبينهم الجناز محمد قدر نعم هو هو هو, هو